وما يستوي البحران هذا عز فرات سائر شراب وهذا ملك أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاقِرَ تَرْتَجُّ مِنْ تَضْلِيلِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَخْرُجُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلُّهُ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى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 وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حذها لا يثمل منه شيء ولو كان ذا قربا إن 129. وإنما تنذر الذين يقشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المطير